سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم شاد كتاب أنزل إليك فلا يكون اذَرۡكَ حَرَجٌ مِّنۡهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكۡرَى لِلۡمُؤۡمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلَمَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعَىٰ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 أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا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 وَقسَمَهُمَا إِّ لَكُمَالَمِنَّ صَحين فَدََّهُ مَا بِعُرُور فَلَمَّ ذَا قَنشَّجََتَ بَدَتْ لَهُمَا سَءاتُهُماَا وَطَافِق يَخْصِ فَانِ عَلَيْهِ مَا مَِاقِ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 اغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قَالَنَا فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَأُتِيَكُمْ رِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خير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 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة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 اِكَيَنَانُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضلوا اشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۖ قَالُوا ادْخُلُوا فِئَةً مِّن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الدار فيها جميعا قالت قالت اخراهم لاولاهم ربنا ها اولائي اضلونا فاتهم عذابا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 لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد وَاَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُمْ وَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات لا الصَّالِحَاتِ لَنُكَلِّمَنَّ نَفْسًا إِلَّا بِمَا أَسْلَفَتْ يَدَاهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم فيها وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ وَتَجْرِيمٍ تَحْتَ قُلُوبِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة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 و جبل آر فری جل پون ہوں سی من کم جم کم کم کم تستک وَأَنْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَالِ أو مما رزقكم الله قالوا إن حَرَّمَهُمَا حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة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 الَّذِينَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا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 ان رَبكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ نَهَارًا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا يَطُلوبُهُ حَففَ وَشَّمسَ وَالقَمَرَ وَُّ جومَمُ سَخخراتِ بِأَمْرِه أَل لَ الخَلقُ وَأَمر تَبَارَكَ اللهَّهُ رَبّ العالممِين أُدْعوا رَبَّكُ تَضَرّ عَ إنِهُ لا يُحِبُّ المُعَتَدين وَلَا تُفْسِدوا فيِي الأرضِ بَ بعددَ إشْلاحِهَا وَدَعُوه خَوْفَ وَطَمَعَ إِ وَحمَتَ اللهَّهِ قَرِيبٌ مِنَمُحسِنين.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 لذِرَكُم وَل تَتَّقُوا وَل عََّكُمْ تُررحَمُون فَكَذَّبُهُ فَآن جَينَهُ وََّذينَ مَهُ فِيفُلكِ وَأَغَْقََّينَ كَذَّبوا بِآياتِنَا إِهُ كَوا قَوْمَ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 قَوْمَ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَذْكُرُوا أَلَا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَنَا atina bima ta'iduna in kuntum min as-sadiqin qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab antujadilunani سم تمہ اب اکم نظر سلطون ف تور ان میں کمل تور فین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 تم مین لو ہی لکھم وَلَا عبد اللہ چمسوں خد کم ادیم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 قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتأ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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن, إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَا هُوَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَتَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعيبا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 وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَشُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كان ط ان فتن منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 وَسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ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 رَأَوْا أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَن يَهْدِيَ لِلَّذِينَ فَنهُم بِذُنُوبِهِم وَنَطُبَعُ على قُلوبِهِم فَهُمْ لا يَسمَعُون تِلْلكَ القُرانَ قُص عَلَيكَ مِنْ أَبائِهَا وَلَقَدَجَْتُم رُسُلُهُ بِالْبَيناتِ فَمَا كانَوا لؤمِنُوا بِمَا كَذَّبُ مِنْ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 قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ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 فنَا صَدَرَ وَتَوَفَّنَا مُسلْلِمِين وَقَالَمَلَأؤ مِن قَوْمِ فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فِي الذونَ أَتَذَرُ مُوسَا وَقَوْمَهُ لُفْسِدُ فِي الأرضْضِ وَيَذَرَكَ وَآالهَتَك قَا سَنُ قَذْتِلُ أَبَنَا أَهُمْ وَإِنَّ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 قَبْلَ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا وَإِن وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إن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 أأَرْسَلناَا عَلَيْهِ مُّوفَانَ وَالجرَادَ وَقَُّ لَ وَضَّّ فَادِعَ وَدَّمَ آياتاتُِّ فَ الصوَلَاتِ فَسْتَكبَروا قَوْمًا مجرَمين.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 قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرٌّ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَفيِي ذَلِكُمْ بَل أُمَِّّبِّكُمْ عَظم وَوعددنَ مُ سَفَلَافينَ لَلَةَ وَأَتْمَم نَاهَا بِعَشْيا فَتََّ مِ قاتُ رَبِّهِ أَغبَعينَ لَلَه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 قال لن تَرَانِي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيْلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدَ ضَلُّوا قَالُوا قُولُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَلَّ أَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَالَ بَنُؤَمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت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 وَقَطَعْنَا هُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عينا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 تَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السبت إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 هَوْنًا عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كونوا قردة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 يَأخذُونَ أَرضَ هذا الأدَنَ وَيَقولُونَ سَُغْثَُ لنا وَإ يأتِهِم أَرَضم مِثْلُهُ يَأْخذُون أَلَمْ يُؤخَذ لَهِم مِثَاقُل الكِتابابِ أََّ يَقولوا على اللهَِّ إَِّ الحَقَّّ وَدََسُ مَا فيِي.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 انه ظنوا وظنوا وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذا اخذ ربك من بني ادم من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 شَلَكَ ابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ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 يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَنْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ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 مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَسَنُون كَانَ السَّاعَةَ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ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 مِنْ نَفْسٍ فَوْلَ وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 فَلََّا أَفْقَلَ الد الدَّ وَلهَّه رَبَّّهُ مَا لَئِ آتَتَنَ صَالِحَ نَكََُّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا آتَهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شَُكَ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 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِكُم فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يُؤْذِنُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بالله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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن ربي ذٰلِكَ صِراطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَنْ هَدَى وَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَسْبِقُوا خَيْرَاتٍ وَاسْتَغْفِرُوا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 بِكَلَّا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ